بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل أم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا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 عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرْؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مُّرْضًا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقرَرَأُ مَا تَ يَسَّرَمِن وَأَقِيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ وَأَقَضُ اللهَّه قَرْضًا حَسَنَا وَماَا تُقَدّمُ لِأَمفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجدوه عدَ اللهَّهِ هو خَير وَأَعظَمَ أَجرى